عائشة تخشى على سعد بن معاذ لم تكن النساء في حالة استرخاء في ذلك الحصن كن في حالة استنفار ودعاء وترقب واستعداد حتى للقتال والشهادة ففي بداية دخولهن الحصن خرجت عائشة وأم سعد بن معاذ تقفوان آثار الناس وفجأة سمعت عائشة وإيد الأرض خلفها فجلست إلى الأرض فإذا هو سعد بن معاذ بهيبته وطوله الفارع وابن أخيه الحارث كان سعد يرتجز بأبيات تحتفي بالشهادة ويقول لبث قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل هتفت أم سعد بقرة عينها وقالت الحق يا بني فقد والله أخرت أما عائشة فتأملت الدرع المؤمن الذي دافع عنها بسيفه ولسانه فخشيت على أطرافه لأنها مكشوفة فالتفتت إلى أمه وقالت يا أم سعد لو لودت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي واصلت المشيق حتى وصلت إلى حديقة فاقتحمتها عائشة لتفاجأ بعمر بن الخطاب ومعه رجال أحدهم غطى وجهه بالحديد أوقف عمر المرأة وبدأ بسيل من اللوم لها قائلا ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز قالت عائشة فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها انزعج الفارس المدرع من كثرة اللوم فكشف عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فهتف بعمر يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل عادت عائشة إلى الحصن وصال سعد وجال حتى لمحه قناص وثني يقال له ابن العرقة فانتزع سهما ووضعه في كبد قوسه وشده بأقصى قوته ثم أطلقه قذيفة وهو يقول خذها مني وأنا ابن العرقة انطلق السهم فلم يتوقف إلا في عرق ذراع سعد بن معاذ الذي يسمى الأكحل تغيرت ملامح سعد ومد يده الأخرى إلى السهم فانتزعه فانفجر الدم حيث تخوفت عائشة ربط إخوته جرحه وأخذوه إلى القائد صلى الله عليه وسلم الذي أحزنه ما حدث لوزيره فاجتهد اجتهاد البشر فكواه بالنار لكن الذراعة ورمت فطلب صلى الله عليه وسلم أن تنصب له خيمة في المسجد لتمريضه لكن سعدا كان يعاني من جرح أشد لا يندمل إنه جرح غائر في قلبه جرح خيانة حلفائه ومواليه اليهود الذين خانوا حلفه وغدروا بدولته وتآمروا على نبيه صلى الله عليه وسلم فناشد سعد الرب اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة